Bok 2. Šešiasdešimt <Julia> 네 keturi. Arba hatun wasitun. Arba wasitun. Neiginys vienas. <va> Enifi <benefits> wahed. <j mala> Enifi wahed. <toria> Aš nesuprantu <dont> žodžių. <sleep> La afhamu Kalima. La afam el Kalima. Ashna Supantusakino. La afamuljumla. La afham el Jumla. Ashna Supranturi Kmis. La afamulmana. La afhamu El Mana. Mokitois. Al Morallim. المعلم الس هل انت تفهم المعلم هل انت تفهم المعلم يب الشتو نعم فهمه جيدا نعم فهمه جيدا م المعلمة؟ المعلممة س تموجيا هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمةطيب شي السنت نعم أفهمها جيدا نعم أفهمها جيدا ش الناس؟ Al nės. A suprantėte tuo žmonės? Hal anta tafhamu nės? Hal anta tafham al Ne, aš jų gerai nesuprantu. La, la afhamu hum La, la afhamu hum bi Draugi. الصديقه الصاحبه الصديقه هل لديك صديقه هل لديك صديقه تايب نعم لدي صديقه نعم لدي صديقه دوكتي الابنه ار هل لديك ابنه هل لديك ابنه ن لا ليس لدي ابنه لا ليس لدي ابنه